لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ فيضه واكواب كانت قوارير قوارير من فضه قد دروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها جميلا عينا فيها تسم سلسل بينا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام منثورا واذا رايت ثم رايت نعما وملكا كبيرا عاليهم ثياب س وَسِْ خَضْرُ وَإْتَذَقَ وَحُُّ وَسَ رَم فيِي الضَّ وَسَطهُم رَبّهُم شَرابًَا طَهورَ إِ هذا كَان لَكُمْ جَزَاب